السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين <تصفيق>. وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستل بسلته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 أهلا بكم ومرحبا طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وتبواتم من الجنة منزلا وأسأل الله العلي العظيم جل في علا أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه وبعده أيها الأحبة الكرام هذا لقاء متجدد مع كتاب الله نسأل الله أن يجعلنا من أهل كتابه الذين هم أهله وخاصته نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بكتاب الله العظيم ونسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك وبدأنا وقفات إيمانية مع آيات سورة بن النضير سورة الحشر <تصفيق> واليوم هو السابع من شهر رمضان نسأل الله أن لا يخرجنا منه إلا بذنب المغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور وهذا هو لقاءنا السابع مع تلك التأملات في سورة الحشر ونحن مع ختام الآية الأولى قال الله جل في علا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم فهذه وقفة يسيرة مع اسم الله الحكيم وصفة الحكمة صفة ثابتة من صفات ربنا الذي له صفات الكمال والجلال وصفة الحكمة أيضا ممدوحه في البشر ولا تشبه صفة من صفات الله جل في علاه صفة المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو سبحانه يسمع لا كما يسمع المخلوقين ويبصر لا كما يبصر المخلوقين هو العليم وله صفات الكمال والجلال وكذا هو الحكيم جل في علاه لكن لا حد لحكمته والحكيم معناها هو الذي يضع كل شيء في موضعه لحكمة لا يتكلم إلا لحكمة لا يرفع إلا لحكمة لا يعطي إلا لحكمة لا يمنع إلا لحكمة لا يقدر أي شيء إلا لحكمة الحكيم أفعاله سديدة وصنعه متقن أيضا من معاني اسم الله جل وعلا الحكيم الذي أحكم كل شيء وأتقن صنعه لما تنظر في بديع صنع الله في قلقه للسماوات للارض للشمس للقمر للكواكب في خلقه للإنسان في خلقه للحيوان في خلقه للنبات في كل شيء خلقه تجد أن الله جل في علا ابدع واتقن كل شيء صنعا وأحسن كل شيء خلقه جل في علا الحكيم يضع كل شيء في موضه لهكمه عرفها من عرفها وجهلها من جهلها لكننا نؤمن أنه لا يقدر شيئا عبثا، إنما كل شيء يقدره لحكمة. إذا أخر شيئا أخره لحكمة. إذا عجل شيئا لحكمة إذا وسع في شيء لحكمة إذا قدر في شيء لحكمة إذا رفع فلان لحكمة إذا أعطى فلان لحكمة إذا منع فلان لحكمة إذا أخر الشفاء عن فلان لحكمة إذا أخر النصر عن الأمة لحكمة بل لحكمة متعددة خلق الحكيم الخلق لعبادته حاشاه أن يخلقهم لعبا أو عبثا قال جل في علاء فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى تنزه وترفع عن ذلك الملك الخالق الجليل فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم والحكيم جل في علاه هو الذي كما قلنا أحكم كل شيء خلقه وصنعه سمع كل شيء صناعة وخلقا محكما على غير مثال سابق في كل شيء آية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله بمثل وزيادة حبيب الغالي فالحكيم جل في علاه حتى البلاء حتى المصائب التي تصيب الإنسان حتى البلاء التي تصيب العباد إنما من ورائه حكمه بل من ورائها حكم متعددة اسمع قول الله جل في علا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ثم ينزل البلاء فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم اسمع بعض الذي عملوا لا ينزل البلاء بكل الذي عملوا لا وإلا لما بقي على ظهرها من داب لكن ليذيقهم بعض الذي عملوا هل وراء ذلك حكمة قال بل حكم سبحانه جل فيه قال لعلهم يرجعون أحيانا الإنسان ينسى ربه جل في علا أحيانا الإنسان يقول من تمام حكمة الله من تمام رحمة الله جل في علا أن يضيق عليه في أمر ما حتى يرجع لربه جل وعلا يعني مثلا يقول الله جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى لما قال الرآه استغنى يعني انسان بعض الناس ونسى الله السلام والعافيه بعض الناس إذا كان في صحة في عافية في مال في ساعة في كذا في كذا نسي أن يقول يا رب هو لو مات على هذه الحالة هلك كان هذا شر لا وأي شر فيكون من تمام رحمة الله جل وعلا أن يضيق عليه بعض الذي عمل أن يضيق بعض الشيء ليرفع يديه من ثام مرة ثانية ليعلم أنه لا غنى له طرفة عين عن مولاه وخالقه وهو في كل حال لا يستغني عنه لكن قد تأتي الصوارف والشواغل التي تشغله ولو مات منشغلا ومعرضا عن مولاه لكان شرا لا فأكون من تمام رحمة الله به أن يمسه شيء من البلاء أن يذيق الله جل وعلا شيء من الضر شيء من التضيير حتى يرجع إلى مولاه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس اسمع ليذيقهم بعض الذي عملوا هل وراء ذلك من حكمة قال لعلهم يرجعون إلا البلاء الذي يعيدك إلى مولاك نعمة نعمة ومن ورائه حكمه بل من ورائه حكم لا تعد ولا تحصى الحاصل أن الله جل وعلا لا يقدر شيئا إلا لحكمة، لا يؤخر شيئا إلا لحكمة، لا يقدم شيئا إلا لحكمة، لا يوسع في شيء، لا يقدم لا يؤخر شيء، لا يمنع عنك شيئا، لا يعطيك شيء إلا لحكمة. حتى الأمراض حتى البلايا حتى الشوكة يشاكها الإنسان يكون من ورائها الأجر يكون من ورائها رفعة في الدرجة ان هو صبر واحتسب ورضي بما قدره الله وقضى مرض يكون من وراه حسنات أجل حتى الشوكة يشاكها أقل الأشياء إذا تعامل معها بما يرضي الله كانت له رفعة وأجراً وثوابا عجباً لأمر المؤمن هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن المؤمن إذا وسع الله عليه واعطاه شكر وإذا ضيق الله عليه صبر هنا يؤجر وهنا يؤجر هكذا المؤمن يتقلب بين الصبر والشكر يتقلب بين الصبر والشكر هنا عابد لله وهنا عابد لله جل في علاه رجل تأخر عن سفر معين وتضجر من ذلك وتض... هذا رايناه مرة ومرة ومرة ثم فوجئ بعدما رضي بالأمر الواقع وجلس أن هذه الرحلة التي كان سيسافر معها كان ملك الموت في انتظارها فحمد ربه الحكيم الذي أخره لينجيه ويحميه من ذلك رجل أصيب بحادث معين هذا رايناه بدل المره أكثر من مرة رجل أصيب في حادث معين فلما عرض على الأطباء اكتشفوا في بدنه علة معينة لو لم يكتشفوها الآن لهلك لو تأخروا في اكتشاف هذه العلة التي لم تظهر إلا بسبب انقدره الله أصيب رجل بحادث وتضجر من ذلك وحزن لأجل ذلك لكن لما اكتشف الأطباء أن هناك كانت علة خفية لو صارت مده بعد ذلك خاف عليه لم يكتشفها لكان سببا في هلاكه فحميد الله حميد الله الحكيم الذي لا يقدر شيئا إلا لحكمه والحكيم جل في علا خالف بين الناس لحكمه بل لحكم متعددة فجعل هذا غنيا وجعل الاخر فقيرا وجعل هذا وزيرا وجعل هذا غفيرا وجعل هذا في المهنه الفلانيه وهذا في المهنه الفلانيه وجعل فلانا قويا وجعل غيره ضعيفا وخالف بين الناس ابتلاء واختبار وامتحانا والناس في الاصل لا يستغني بعضه عن بعض لا يستغني الطبيب عن النجار ولا يستغني النجار عن السباك ولا السباك عن المهندس ولا المهندس عن الفلاة الكل يحتاج لبعض والكل مبتلى بتقدير الله جل في علا اسمع لقول الله جل وعلا هو رب العالمين الحكيم هو الذي جعلكم خلائف الأرض أن يخلف بعضكم بعض في الأرض قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات مش كل الناس رؤساء ولا كل الناس وزراء ولا كل الناس مهندسين ولا كل الناس أطباء إنما خالف وجعل هذا يحتاج لغير من الناس وهذا لا يستغني عن غيره قال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض لا تدومون إنما يخلف بعضكم بعضا في الأرض إن هذه الأرض لا يدوم عليها أحد إنما يخلف الواحد منهم الآخر ولا تدوم الحياة لمخلوق خلقه الله والذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اسمع ليبلوكم يختبركم ويمتحنكم ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوك امتحان واختبار هذا يرضى أم يتضجر وهذا يرضى أم يتضجر وهذا يتكبر على غيره أم يتواضع لخلق الله ابتلاء واختبار هذا في سعه وهذا في ضيق وهذا في مهنة وهذا في صنع وهذا في وظيفة وهذا في منصب وهذا أقل من هذا وهذا فوق هذا اللمي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال إخوانكم خوالكم خوالكم يعني خدمكم الخدم الذين يكونون عند الإنسان قال جعله الله تحت أيديكم طيب اتعامل معاه ازاي بكبر بظلم ينهره لأن الحكيم جل في علا قدر أن هذا يرفع درج فوق هذا يتعالى عليه ويظلم لا إن إخوان إنما إخوانكم خوالكم فمن جعلهم الله تحت أيديك الذي جعل هذا تحت أيديك تحت يدك وأقل منك الله قال فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإذا كلفتموهم فأعينوهم الذي جعل هذا التفاوت وهذه الدرجة الحكيم اختبارا وامتحانا لجميع بني آدف فكل مختبر وببتلى بوضعه في مكان الحكيم لا ينهى عن شيء إلا لحكمة وهذا الذي نهى عنه إن تعاطاه الناس لصارت الأضرار والأوجاع والأسقام والبلايا تأمل نهيه عن السرقة، تأمل نهيه عن الزينة، تأمل نهيه عن الربة لو سمح للناس بشيء من ذلك، لا اشتكى الناس مروا الشكوى مما يصيبهم من جراء ذلك ربما ينظر الإنسان لشيء منع عنه على أن هذا من المنع وربما هذا عين العطاء وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون الذي يعلم هو الحكيم والذي قدر ذلك لحكمه عرفتها أنت او جهلتها والحكيم جل في علاه لما غاب ابناء يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما غاب ابنه الثالث مش الثاني يعني حبس يوسف أو غاب يوسف ثم أخاه بنيامين ثم الثالث كبيرهم قال لا أبرح الأرض حتى يأذن لأبي وما كثاء في مصر لا يعود قال نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة وسقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا هذا إيمان عميق بحكمة الله جل في علاه و. الله جل في علاه الله جل في علاه لا يقدر لك إلا الخير يا عبد الله غزوة بدر خرج إليه الصحابة الكرام خرجوا يريدون القافلة لا يريدون قتالا لما رأوا أن القتال سيفرض عليهم ودوا القافله تمنوا القافلة وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم لا الحرب فرضت بعد ذلك بعدما رضوا بذلك وبذلوا مهجهم نصره لدين الله صارت غزوه بدر الكبرى التي اطلع الله الى اهلها فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كانوا في بداية الأمر لا يرغبون في ذلك يرغبون في غير ذات الشوكه يرغبون في القافلة اسم الله الحكيم يحتاج المزيد والمزيد من التأمل والتدبر الجماع الأمر أيها الحبيب أن ترضى بما قدر الله أن تكون على يقين أن قدر الله جميعه لك خير وأن المسلم يتقلب دوما بين الشكر والصبر نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عباده أخي الحبيب الشيخ محمود يقول ما هي علامات حب الله يعني للعبد هي علامات كثيرة متعددة ذكرها أهل العلم انشغال العبد بما ينفعه من الإقبال على ربي جل وعلا انشغاله بكتاب الله جل في علا بعده تركه للمعاصي وخفه وخشيته من الله جل وعلا علامات كثيرة جدا جدا جدا لكن أذكر لك واحدة منها قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حبيب الغالي أبو ماهر ربنا يرضى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا استعمله عاوز تعرف إذا أحبك الله أو لا استعمله قالوا وكيف يستعمله رسول الله في اللفظ الثاني قال إذا أحب عبدا عسله قيل وما عسله قيل وكيف يستعمله رسول الله قال يوفقه لعمل صالح اللي ترى موفق لصلاة موفق لقراءه قران موفق لصيام موفق لصنه ارحام موفق لي أمر بمعروف لنهي عن المنكر قال يوفقه لعمل صالح خلي بالك ثم يقبضه عليه ثم يقبضه عليه من علامات محبه الله للعبد الايمان والاقبال على دين الله عز وجل وقوه ايمان العبد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يعطي الدنيا يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب بيعطيها للكافر وللمسلم للصالح وللطالح ليه؟ لإن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعض اسمه قال ولا يعطي الإيمان ولا يعطي الدين دول لفظين صحيحين إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولا من لم يحب ويعطي الإيمان او يعطي الدين لمن ولا يعطي الدين ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب إلا لمن أحب الدنيا بيعطيها الله للبر والفاجر لكن الدين التدين الإقبال على العمل الصالح محبه العمل الصالح محبة الصالحين لا يعطيها الله جل وعلا إلا لمن أحبه وأختم بهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيح قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لو عاوز تشوف علامة في نفسك أن الله أراد بك الخير هذه العلامة الكاشفة التي ذكرها للسلمة يفقه في دين ترى من نفسك إقبال على تعلم الدين تعلم الحلال والحرام تعلم علوم القرآن علوم العقيدة علوم الحديث ترى نفسك مقبل على حب الدين وتعلم الدين اللي معرض عن هذا الذي لم يجد في نفسه إقبالاً على محبة الدين وخدمة الدين والدعوة لانتشار الدين وانتشار السنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يرد له به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن إن الله إذا أحب عبدا استعمله استعمل في عمل صالح ثم يقبض عليه يعني يستمسك بالعمل الصالح حتى يموت على ذلك نسأل الله حسن الخاتمة طريق حسن الخاتمة الاستقامة الاستقامة على العمل الصالح قل آمنت بالله ثم استقم وإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب ولا يعطي الدين التدين ومحبة الدين ومحبة العمل الصالح ومحبة الصالح إلا لمن أحب أخيرا قال من يريد الله به خيرا علامته يفقهه في الدين يجعل في نفسي إقبل محبة للدين أسأل الله أن يرضى عني وعنكم أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أحبه ورضي عنه وفقه للعمل الصالح من علامات محبة الله لنا أن أمهلنا وأحيانا إلى رمضان أن أمهلنا وأحيانا إلى رمضان أعطاك فرصة لتقبل عليه من جديد حبك الله الذي أحببتني لأجله أسأل الله أن يجمعنا في الآخرة على سرور متقابلين مع حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولا وأن يجمعنا في الدنيا ما بقينا دائما وأبدا على الخير وبالخير إنه ولي ذلك والقادر عليه أكتفي بهذا القدر ونواصل غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته